بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لواصحابه من يتذابه داء لا درس كان شرح كشف شبهات قشين لا برشاص لا شرح الشيخ فوزان مؤلِّف فرما فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل الشيخ محمد كري عبد الوهاب لباسي وعماناوي اهلي شرك ظلالا أهلي باطلا على البدور رجاء تعلن والله من بينهوا رجيشان بكرتو كوي رجيشان بدور دريجي أو بكورتو بكرتو كوي أو أي كا جوابي ضلال كلا أهلي ظلال وأهلي في تن أو يعني كا يعني تكأنوا حد سكاني عليه الصلاة والسلام با قارك أبرنك بخوان آن ويه بلام بتيجرا جوابي او جوراكساني او ها ادريته و ك ايمان اي ما وا ثابت ك ثابت ها اما حقيقته هر برسني بو غير خويت و الله بطاله هر اون ديان بيه الله بنفصلش داي باس يجي شوبكان يعنيك اوته بدوش आवाज جواب اهل الشرك واهلي باطل ايات و او كساني ك علم اني بداين اگر كسانك تناند لأهل علمي مشركين لواني علمي عن هبو يأخذ لهرك كساني شيك هاد لبران برد را فيوتي كابي دوا لبي بكر عليه مصلىت سلام بناوي تواصلو يان بنابي أو يكجاه يا بناوي أو يطلب شفاعيان لكن يانشي شو الجواب بينوا جوابكا بدوس شوابي جوابي كان بكورتي كم بيان همو قوانئي وباسي كان عبادة عبادة عبادة يجبو خوانا بيبوك اسيترنابي وطوف هاتشيك توالي الرازنية ولان بمفصلي واتبدو لدريجي الشيخ محمد كوري عبداللهاب يكشبها كان يان اهني وجعبها وكاتش نسري لدوايا ان شاء الله الشيخ فوزان الله لشرحك المجمل هو القاعدة العامة في جواب اهل الباطل على اختلاف اصنافهم وفي اي زمان ومكان يعني جوابي مجمل رجي كرت بوجوى بانوي اهلي باطل ام قاعديش عامه بوجوى بانوي هم اهلي باطلك لا هل كابل والمفصل هو الرد على كل شبهة على حده مفصل واتبدروا دريجي ردانوي هم شبهه كا شبهبه شبهبهه ويعرفوا جوابيت ومش باهل علمة طبعا فاذا عرفت المجمل والمفصلة في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين والمبطلين اقرتو زاني جوابي كرتوكو وجوابي دريج بيتوه بو ردانوية شبهاتي هالي باطل او السلاحي باشد بيه بو او ايدابزي لقور برانبر برانبار بمشركينو برانبار بأهل باطل بجنجي انجا فرميت الشيخ محمد عبد الوهاب. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى جاب مجملكا جاب كرتوكا، جاب ببيزكي كادريتا وبرانبر بهم أهلي شركو ظلالة قمرائي أويا الأمر العظيم والفائدة الكبيره لمن عقلها بريتيا لو جاب قوريا لو جاب ببيزا قور عظيميكا هركسي أقرتيب أقرتيبكا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 خواهوية كوا أم كتاب النرد خواروا أم كتابا آت كاني بن بدوب الشوا آت محكمات وات واضحات وات معنا كاني زول بديارة معنا كاني واضحة احتمالاً معنا يجناك يجمعنا يق يا بديستو كزناتواني أم لا ولاي بيبكأ أمش أم جورشيان هن أم الكتاب أم الكتاب يعني أصل الكتاب يعني أصل الكتابة لقرآنا أويك واضحة وأُخر متشابهة بل هندج لا يا تكاني شيء متشابهات ومتشابهة يعني كان معنايك ااا كان معنايك حلا قريع كان معنايك حلا قريع فأما الذين في قلوبهم زئقون أو نشى كلاذل يانا نخوشيو نيت خرابها كأهل بدعو ضلالا فاتبعون ما تشابه منه أما نشون آيات واضحة كان ناكون محكم مك... متشابهات كان برنوبال محكم كان ينب كيف اخوان ام اتانا كان تفسير كان تعويل كان اينا ايضا بو ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله انا مش عمان خندل خلشي انا لا سر مذهب باطل اخوان ام اتانا تفسير كان نا قرن بوات كان ام اتي واضح هيك قال تعالى فرميه نابع لا خاب يخوا ببرستي نابع لا غير يخوا دوابكي نابع لا غير يخوا سجدبري نابع التحكمي غير يشرعي خوابكي اما هم يواضحة أهل ضلال ين تحدثون الآيات وحديث وحديث أبينيك جيغي أويه معناه هل بغريا كان تحديث كان أول يتقاعده ويانا ان, أن كان عن ما ينطلعه لم يتحدث عن آية محكمات أو آية واضحات قال تعالى فرميه ما يعلمو تأوي إلا الله أوش طبعاً نسر نسر شرح آياتك أجر يعني الأخوة زاد تركست تأويل واتتفصيل وات تأويل أو نازانه شمعنا يا جعانة شيخ فوزان بدري جيبو من بعزة كا أجر إما بلين أو آياتنا كان معناك خلق رن عميق خلق نازانة بس علماء إزانية أو كاتالين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم برضو ما قربلين نكذ نا. نازانة إلا خوي تعالى نبيه آياتنا أو بالأسر لفظ جلاله وس بلين وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون الشأن فيها، لا نيمانون فيه. بيزانين لهذا هو الرد المجمل على الشبهات. أما او رد مجمل او والله ما كرتوكوا كوا أدريتو لبرانبر أهلي باطيل. نجلي سرنج بيجو شرح الشغل لا بو تنها يعلى لشرك عبادة بل كلها مجهور كاني حتى أمرش أهل ظلال لما زور والله من كرت مانهيت وانين بين بخلتك والله مي كيف في باتوا أهل ظلالي في باتوا بون من اللي رباسي أو بابتنا سب درجية كينس سبارة بشركة دعوة وبشركة عبادة وبابتنا بلام العصرانيين أمره خائن تقام علية بسنة أبينين تمشاكن كسانك بحساب ألا من مسلمان بلام أهل باطيلهن دفاعا ليكن لو حكامنك ديني خايف ورطط بغناكن الله كاكوا بسم الله الرحمن الرحيم إيمان دار ويا مسلمان يا عزيزنا إيمان دار ويا قرآني سرخس إيمان دار ويا وإيش حلالي كده حرامي ناكد أو حرامي حلالي تو رد مجمله جي يعني أوهموا تناقضاتها عملنا وأوهموا نواقضها هي, وأوهمو هي ناقض إيمان الأجياني تقولي تفعلي كشي بوأكن شيء يعني بس عمري يعني دفاع يعني لأك دفاع لو طواغيت أنا أكن تورضي أجرك ثانية تبردك شو مجمل والله والله قر ويا دفاع لإيمانك نكدي بوستات هرب وكوتي ليش تر والله يجي تبنعله كافري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 بكافر عليه خراب تريني كسي سرزي كافره تباسه وناكبوا باسم مسلمانه كب خراب ها رد اجي مجمل يعني مثلا باسي انواع واشكال او رخنانك كك مجتمع مسلماني اجري كاتك قصب حجاب على ياقصى بالريش على ياقصى بجبرج هادي مسلمانه على يعني يعني تو او رد مجملان او رد مجملان كفي طبي تو برامبرجو ركسانه ابي او بيبلي إما أن أبي لسروا تماشاكين ناين لجزئياته تماشاكين أقول ولامت فين أبي لسروا تبروات بخواهي وبشريعة خواهي والتنفيذية كيتو والردي همو أهلي شيركو ضلاليتو أقول وابي أوقسانناكي أولت يعني لسروا أولت يعني بويهاتي نقضي خواهي بغمري خواهي صلى الله عليه وسلم ومسلمان شريعة إسلامك وهذا هو الرد المجمل على الشبهات قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أما أم أم غلام كرتاي كواب وشبهات أهلي بعض الأدريات وآيات كهنا أو أخوات كوا آيات كاني هو الذي أنزل عليك الكتاب قوريك أو قرآن بوت نرد خوارو خواي جوريك أو كتاب بوت أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وكتما المحكمات شغفر المحكم هو الذي لا يحتاج في بيان إلى غيره يعني بيستمع بينيا أو آيات تشبه أياتك شكلها تبعني خوي بيعني خوي كردو عيتك واضحة عيتك معناتها يبديارة معنائي ترى الله قريه فالقرآن منه آيات على هذا الشكل يعني قرآن آياتك الزور بلق ما أصلي ديني أصل قراني بروزا محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها مثلا خوي قرآن فرماقي موصلة طا شمعنا يا جل على الوزات الواجب ولا سنتو تنيوشكي معنائي ترى الله يان آتو الزكاة يان كتب عليكم الصيام يان ولله على الناس حج البيت أما أنا معنا يترهى الله قرن غيري أويكاتو ليتيقي واجبة بيني يجو الرجو صوم الزكاة وحج أوبا بتانبك باش أنا يعني القرآن منه آيات المحكمات هن أم الكتاب المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل المحكمات يعني بيناد واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيريه هن أم الكتاب أم الشيء هو الأصل كلمه مي أم لزماني عربيك بكاره حتى بغير غيري يعني أبو غيري إنسان أو أبو إنسان كأو أم يعني أو أو ككاتك أليت أم القرى يعني داش شاركان مقصدي بيه أصلي أو شارك لو منطقةها كأصله كريت لمك مثلا أم الكتاب ريت لا الذي يرجع إليه فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه أو آتى أبي هما بقرى وسري أصل قرانا واخر متشابه هنديك شيء متشابهاته المتشابه شي هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم بوزانين معناكي هبيتو بيخي توبال آيات المحكمة كان بوي معناكي لتيبقي وابي تفسيركي بزاني بهوي آياتي تراوه ومن المتشابه إنجا جوري متشابه ما نبوينه متشابه لوانا تشين المحتمل لمعان متعدد ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه يقل لوانا أويكا كان معنايك هلاقره بيذ بواقه ك يقلو معنانا بديار مخرب او بيزاني ما بزلعها تكشيه ومنه المطلق ياخد مطلق ما له اصول الفقه ان يوصله فكره عنوان شيء عام وخاص ومطلق ومقيد او بته ما مطلق شيء مطلق لفظه ك كا. ك على علماني أصول الفقه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه يعني تو مجموعهك باذكي بلا شتك باذكي كوا من منال جهني هو اكرم طالبا باس قتابك يا ريز لا قتابيك بكرة بس قتابيك دياري نكرت أما أما مطلقة. ها اگر هاتوا وت او قتابي ريز او بس ريز او كرد. بالا پس تی بوا کا کا بزنیم به چی تأیید کرایوته؟ اول می‌نوه المنسوخ. یا خود آیت معنی منسوخ. منسوخ چیه؟ و آیتی که رفع حکم ایکرایو و حکمی آیتی چتکل دوای آهات و حکمی لا بردوه. اما کاتکیت پیش از قرآن ام معنا بو تو پیوتر لا لو آیتانی که مشابه هاته. الباقا که آیتی چیمانه؟ آیتی ناسخمانه بوه. اما معناکی مبزنی؟ اویتر معناکی. فبسذكرها في حكم كراوته ولا سرايات وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين المحكم والمتشابه خيت على الا قرانا باس موقف خالشي كردو محكم متشابه ومتشابه موقفين فقال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اواني دليا نخوشي تداي أواني كدليل سوء قصد تداي نية خراب تداي أهل بيدعوا ظلال شو أن شيا كون ما شو نعت محكم كان كون. بقولكم متشابه كان كون. يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة. ين معناه قال بجير بوخان أو يكخوان آنما ين ألا نواعت معناه أويا ليس النص في ما يقولون أما النص نية لو يكوان لكن هم يريدون التلبيس على الناس بل يعني يصير لخلش يقولون نحن استدلل... استدللنا بالقرآن فأخذون الآيات التي لا توضح معناها بنفسها ين أجرًا إمكاك الدليل مع القرآن هذا الدليل مع القرآن بزاخروا يا تي تفسيرك معناه كان أبو هذا كاهن يا تفسيرك كغير معنا يا أو الآيات المحتملة معاني أنت المعناك الله جرتو معناك تنا بها على ما يريدون او اوان ما بست يعني لما بستي يحوى ان يكون يعني من يكون يحيى يكون كان يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ابتغاء الفتنة أي التشكيك والتضليل أو ابتغاء تأويله ين يكون يكون يكون يكون يكون أفرمي التشكيك والتظليل يعني شكيخ خنا ضلي خلقه وخلقه ضلالة أبن بقوم رأيها أو ابتغاء تأويله يعني, يعني التأويل كان تأويل يعني شيء أفرمي التأويل يطلق على معنين دو معنى هي تأويل وكو شيخ الإسلام علي بن تيميل الكتاب رسالة تد مدباسي دو معنى أن المراد به التفسير كلمة تأويل بمعنى تفسير هاتوا وهذا هو المعروف عند المتقدمين لا يزانا يعني زو كوتلا والتأويل يعني شيء تعني تفسير بكوك الا ذلك تجد ان ابن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تاويل قوله تعالى او في تفسيره ابن جرير تكا تكا ما هو تفسير غلط تفسير الطبري هل يتساءل يا تكا الا القول في تاويل قوله تعالى يعني, شيء يعني في تفسيره مو بس للتفسير يعني بيان كردني فإن كان هذا هو المقصود في الايه قال اما المقصود بالايه تكيا كتا التفسير به الا وما يعلم تاويله الا الله او اوكات يعني تفسيرك كزنا اذا الا خوان فانه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلاله الم حالتي قال ما بس بالتويل تفسير به بعطف تشب كينوا راسخون كينوا بس القولي لفظ الجلاله بس لفظ جلالك الله يعني خداي تعالىك الله يا لقر راسخون معناك اذا او قال بمعنى تفسير به وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم طواه فين نوعي لسر شي الراسخون لسر والراسخون في العلم الراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال مرمز بالكلميه تاويل تشبه تفسير به يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله يعني تفسيره هو التفسير وذلك برده إلى المحكم الذي يبين المراد منه او انا الراسخ لعلمه او انا عالم الشارزان كوار رجل لعلمه ازان المعنى كيت كاته خديته تعالى تفسير يا زان يا خاي غير في ريكدو نو يقاما صوص نافريكدو نو صحابه تابعين غير بن لا يقاما صوص مازال المعنى كيتشيا فتفسير القران على هذا الوجه ا بام الشيا تفسير القران كن لا يعلمه الا الله واهل العلم المختص يعني خداي تعالى اهل علمي طيبد مد ايزان واما العوام والجهال فلا يعلمون تفسيره وكا تكن ايزانه يعني عامي خلد وانك علم يعني, يعني ايزان وأهل الزيد ياخذون المتشابه ولا يردون إلى المحكم أهلي بدع أهلي ضلال، أهلي فتنة متشابهة كان ورقرن، نا ناقرن وبمحكمة كان, بمحكمة كان تفسيري بكنوا ويقطعون بعض القرآن عن بعض، فياخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر القرآن لقران ابترين، معناه كاني وباشان، هندق آياد ورقرن، أما المعنى الثاني للتأويل، معناه هم،, هم تفسير، ومعناه هم بو أو تأويله يعني شيء، فهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يعني لا سرنجاما بتشي راجا أوشتا، وما يصير إليه في المستقبل. لذا هاتوا ش معنايك شو هتايك ين حالتك مثل حقائق ما في الجنة من عناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل استلم قت ما شاهد يشيل لما نبكنش شق باسي حقيقة تريتشي لبهاشتا. عمان أيزاني. حقيقة نخيل حقيقة فواكه. او شيريكا ويبسكردين ربارق لاشيرو روبارج لاخمرو روبارج لاسالو لا لا يعلم لا لا الله لا وتعالى لا لا علم لا وعلم لا لا لا لا خوي تعالى نبي لا لا وكذلك لا لا الله وصفاته لا لا لا الله سبحانه لا لا لا اسماء وصفات لا لا كان اسماء وصفات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تنهاخ وايزانه، فالتأويل على هذا المعنى لا يقول إليه الشيء ما يقول إليه الشيء في المستقبل يعني لذا هاتوا بتشيب فإذا أريد هذا المعنى تعين الوقف في الآية على لفظ الجلال أجر أم معناي من ما بزبو أو بالأصل لفظ الجلال بواسم وما يعلم تأويله إلا الله. إن والراسخون في العلم يقولون لا به يعني إيش راسخون؟ والله نيا مجنايزانين ما نازاني اما يعني لو ان حقائقيا نازاني نازاني بالشيك اي سبونمنا روج يعلم إلا الله كسي نازاني بيغم ليش نازاني صلى الله مقرب. نبي باشا لأنه لا يعلم تاويله على هذا الوجه إلا هو سبحانه معناك إذا كلمه تأويل بمعنى تفسير به هو ألين وما علم تأويله إلي الله العلم أقر بمعنى ما قال إليه الشيء به يعني حقيقة أو شتى شيء زاني أو تنهى خواهي ثاني وكو اسمه وصفاته وكو مصالي روجق قيامته وياخد حتى هندق لها العلم لحروف مقطعاته أو باباته يعني ألف لامي مشاله خواهي ثاني ونهي ثاني وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم لبي غمروا واردبوا عليه صلى الله عليه وسلم بصحيحي كفرميتي أقرئوا بنيتان كسانك شن آيات متشابه كوت أو, أو كسانيك خواباسي كردون آقادار يعنبن أو أني كردون شن شن الذين في قلوبهم زيغون فاحذروهم آقادار من يعني حذر يمكن يعني دورة باريز يعني درس على مخرن يعني ماشتن لان مهمة أما دور كوت نول آلي بدع عقيدة دور كوت بدع حتى لانى عبادة ولانى سلوك وأولادها مو لشرح كأله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أجر إيو بينتان أو كسانيك الشين آيات متشابهة كان كون أي من القرآن والسنة ويأخذون بالنصوص المجملة النصوص المجملة دقة كرتكان أهينو بخوان تفصيل كان بكيفي خوان بخوان تأويل كان بكيف خوان ويتركون النصوص المفصلة أتن أون صانيك كأ بازلش كان بدور دريجي أو أنا وازلي أهين نان أو آية تاني كأمن دست يعني, دس يعني بقولت وكالمجملة بو آية مفصلة كانوا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 لا يلبس علينا أمر ديننا أما قادة كنوجي خواي بوئما كيما قادري أو علماء نبين كعلماء الضلال أو يعني مبتدئين بويدين ما الاتجنين فهؤلاء من الذين فهؤلاء من الذين يقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدونه في الأرض أما لوجور كسانا كوا أو يخو عمري بيكرد بيوز بكربي وفسادا ولا سرزبية طبعا قريبا باسي ممكن لواقع ما زورا لواقع بتايبة أمره أمره <تصفيق> كلامي مجمل ما نبوزر بأوض الله لاني كين الكتاب والرسناء دي لما نبوههن شو كينو شو الانتخابات كينو يعني شت ما نبوههن عندك شت ما من أما نازل ب مجمل ولا من أما نازل مخاي يقولوا بس اني كلام تش جورج انا امك فشك محمد كوري عبد الله محمد كوري عبد الله في ركاقه قال علمي شينا بيت شلون بتواني اجابات التسيري ابو ديت كبو خاي تعالى خوارزي كسيتر بالبرستري لا لغي... غير خوي زاتر رازيها رازيتنا ملائكه بالبرستري پیغمبر بالبرستري صلى الله عليه وسلم صالحين بالبرستري رازينا شلون رازيها مجلسك الشعب دروسك اليوم مجموعات اراء بو تنهي تشكوب كريتو مو زاد بي كان فرض بسر امر اخرجون شلون شتي هذا <تصفيق> فاشان الا مثال ذلك اذا قال لك بعض المشركين سيدي ام عبارتك يا وزور بنولي اذا قال لك بعض المشركين أجر هندج لمشتك كان بتعنوت باسم فاعل نائبا يعني مشرك يك او يك اقصيب كمشركه قاتل من منجلي بي تاك الراس تقسك الشركه بس كبره مشركنا بين نزان ونزان دفاعا لك اما ناله ناله اذا قال لك بعض من اشرك هل هو مشرك حتى ناله ولا اما قاعدهك ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه اشرك ولكن ليس بمشرك اما مقاعده شي بها مشتق نابع يعني بمطلقي نابع أما بها حالتها نابع كوا أقر بيتو كفرك يا شرك كخفي ظاهر نابع أما أقر ظاهر بو وكو الدعوة غيري خوية تعالى عباده بو غيري خوية تعالى هو وقع في الشرك ووقع الشرك عليه لبراو بيدة بعض المشتكين بیکن با اگر هندگ لوا مشترکانه علاو صوفی دریوشانی که چونه به رسول الله نکن چونه به مداخله پیاوت چونه به آن جاهیانه آن حرمتیانه آن وا آن وا یکسر پیانه آبومشترکانه اگر آوان وا پیاوتی باشه آوان چیبان پیا الله یعنی پیش و پیدالن آلا اِنَّا وَلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ این سوره یونزاتی شصده اما اتتبوه امانه ترسيانيه التي ترسيانيه لدهاته يعني للعذاب اخوه لجهنم لنار حتقانشكو خويته بارو تعالى امانه هي من قردوا بهي كان وبعد الله تعالى ولا هم يحزنون حزن معناه يعني خمو فجاريه اني يعني لا كان قبل جيانشتو الان وأنا شفاعة حق الله يسوي خواجور بس أوليانك تبله أما أننا خوف يعني ونحزن يعني ونأوى يعني أخواني كردونته يستوردوه دبوط يرون أم مشتكانه يعني بمن آية تبين أم آية ها يعني معناهش متشابه اللي ورجلن أوها مؤآية واضحة بجيهلا إنك خويت على فرمة ومن أضل مما يدعو من دون الله شیل وظاظتی دکل غیری خواهد داشت است اما اهدوایی به هواییت پیدا ل آو او جاهیه او قدریه و دیم داریلیه که راستا مال دارو ل خودی خوی نکی بزمت جاهیه اما قدریه اما اما اما حتادوایی یاد بوده اما صورتی چیا صورتی او لیتیک دانیه کل خالشی تجین و خالشی زور به مخلط او یعنی ها خوی مناتو این بلنکاک او جاهیه ولی لا ولی جاهی بزب خویه ها يرى امان الله وان حق باش الشفاعه حق بلا شفاعتج حق اود وان الانبياء لهم جاه عند الله في غمرانش حرمتي ان هي لا يا اخويا تعالى بابلين جاي ان هي قدري ان هي منزلي أنهي أنهي ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه واله وسلم على شيء من باطل بحديث لو باطل وأنت لا تفهم معنى الكلام تناظري معنى أمدشيا الذي ذكره كوباسكود فجاوبه بقولك تجاوب ربنا إن الله ذكر في كتابي الإخوان كوباسكود ولا قرآنك أن الذين في قلوبهم زيغون أو أن يلدل يعني أن يعني سوء قصده ياسخرابيها يتركون المحكم ويتبعون المتشابه تو بو اتكان محكمه كانت بجيهشت قال النابي دا ولا غيري خاكي نابي بعده بو غيري خاكي بو ايتكم بو هاني وهي او اياته ويجي كي رغي خوجا كي بو دا ولا مردو امكن وما ذكرته وما ذكرته الا كم من ان الله ذكر ان المشتكين يقرون بالربوبيه من لا بيشالو بوم باس كردي كان اقراد ان كدوب الربوبيه ديانا وتبيانا الله أمي دروس كردويانا الله بر يومانا بانا الله خاو ما نيانا او أو مش كانوا وأن وتوه وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكتي والأنبياء والأولياء مع قوليهم هؤلاء يشفعون عند الله هذا أمر محكم بين وكافر بوني أوانش كبيوستن بملائكة كانوا ببيغمبر كانوا بأولياء كانوا لا جل أوياء قالن هؤلاء يشفعون عند الله أوانتك كاريء من لا إخوة هذا أمر محكم بين يعني أما الزور محكم زور, زور واضح زورنا شنك أخواني كافر كرت لك أنت ان ايمان من بأخواه هيا وملائكةو بغمبرانو بياو شا كان جاي يعني لا أخوات على أمانه بهوي أوانون نزق بينه والأخوة إلا جل الله شا أخوات كافر كرت أما واضح يا لنا يتتبوي ليريبو ما هي تترألين أو لا أو لا الله إلى خوف عليهم ولا هم يحزنون أي كيف الدليل اللي سروا كيف الدواعين كين ده لا يقدر احد ان يغير معنا كذنات وأني معناي أما بقول ركائز تباس كأخوانك فرقت وما ذكرت لي أيها المشرك ها جاريتك وما ذكرت لي أيها المشرك أو يتوبوا من إبازك أي, أي مشرك أي أوكسيها وبشير درس كدولك الأخوة تعالى لعبادتك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيات بوهينيان كلامي بيغمرا بوهيني صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه من نازانه من أونت بيعلم عبادة بوغير إخوان شركة ودعاش عبادتها داواج عبادتها ولكن أقطع أن كلام الله لا تناقض. والله من أزانه كلام إخوة لها رجعي يقبه لم آيات لم سورة لو سورة تنكا دجواري يقنين. يكتريه الله وشيئ النوا. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قد قصي يا لا يتقصي صلى الله عليه وسلم قصي خوة تعالى تنكا بيهاتي وانا بكاته. وهذا جواب جيد سديد. أما جوابك زور باشا سديد يعني كي؟ يعني دمكا داخل يسد دفاعه. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله بلام آية إلا وكخواتف في قياؤتيجا فلا تستهن به فإنّه كما قالت عليه يعني بمجوابا بك ميزانا برأس تيكي هو على وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني اليوم ما يلقاها يعني بوي توفيق نادر يعني توفيق نادر كسبوي أو إلا الذين صبروا وانا نبيك صبري انقرتوه لسرع عبادتي خائتة تعالى لسرق كل حكانا كلا سرق داري مُلِمَة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ووافقنا ببوي إلا كسك خاوني نصيبه شيء زور زور بدل سعادة نو أخرت نشر حكاية شغله أي إذا قال لك واحد من علماء المشتكين أجري شيء لعل مكان المشتك كان بتويد الذين ذكر الله على العلماء المشتكين يعني شيء يعني آه أو ما لو علماني كبيان لندو عن زعلم لن يعرض لله حوار أو علماء مشكلة نحو زانا صرف زانا بلا زانا وصولي فقه زانا أو زانا ولو يسع زوربان مالوران أو جنازان ما زوربان يسع أو أنا جنازان أو لو أنا أي زانا كراسخا لو جور علمانيا إن جايا أو شركايا ألا أقر لو جور علماء بيانوتي الذين يتعلقون بالأولياء كأخوان بيوسك دوتوبا داوا كردي أولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم دعوي أرمتيان كما هو الحال والواقع ال الآن عند عباد القبور شيخ فوزان الله وق إستا كواقع ال لواني ك قبرك أنا بارستن كاتيست كسامانهن قبر بارستنيان نبلهن ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألين خايجو روتويتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا قال مجازر تفسير كين ولكن هذا هو ان على امن وكان ياتقون او ايمان هو ياتقون الشرك ياتقون البدع ياتقون المعاصي فكيف ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي هو ياتي يعني ياتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو معنى هو ياتي وأن الأولياء يشفعون والرسل يشفعون او لن أمان الا من اولياء ان بيو تشاغانا اوليان بل و بيغمسو صلي الله خبر يامن تك صالح كان بيو صالح كان شفاعتك انت كان بو كانيتر واولياش شفاعتك ورسل شفاعتك كوت تشيت يامن داوالوانبك فالجواب ان الشفاعه حق امنا ان الشفاعه حقني بل انبي اشفاعتك رسل شفاعتك ملائكة شفاعتك صالح شفاعتك جماعة لهو <تصفيق> هذا الله تشياء لأن أن شفاعته لا شك في ذلك ولكنها كما ذكر الله لابد لها من شرطين بلام أو شفاعته بدون شرط تابه شرطي يا قمت يا الإذن للشافع أن يشفع أبي أخوا إذن بابوك سيكتكا كا كا هت أبي جنات بك بايش يا نبي غمرت واني صان يساتو تمانشر قيامتك عليه للروش قيامت خوي تعالى كأو خلقك هو كاتوا أشنب ولاي باو كأدم ولاي باو كنوح دد دد ولاي ما وكإبراهيم ولاي موسى ولاي عيسى ولاي هم ينالونات وانيم ين ولاي يرجع اجلوكاتي صلّم أيش لو باشا تماشى على على أبيس سجدة أكبرم لسجدة كأخويت على كلماتكم في رقا في ما لا سر برس كروا وشفعتك وقولكت جب جئكني جي شفعتك دو رقري كاتا اللي بيا بيا ادم آدمو بيا غمر إبراهيمو بيا غمر نوح ان كاتب محمد صلى الله عليه وسلم كاتب ان عن ودهم يكون المشفع فيه من آل به علي توحيد بي. يعني ما جيب جنابه لا تشفاعت بأبو جهلك لا تشفاعت بشيطانك لا تشفاعت بكسبك لواني كمشتكن كنت شفاعت تنهابو كيك بحديثة قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر اللي توحيدا بس كبيرا عنها ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من الأولياء كمان إيش كتو قالتوا آيات ديانات والله بلى أولياء أخوي تعال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء بات هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم ولباس ولباس خاص؟ اي والباس الخاص بسر أوياك مزري بسره وبيو لباسك تعبتي او برابي أو الأولياء الذين بني على قبور قبابيان أوانيك مردون ولا سريان ق قبابيان درس كوبان أو ليس كذلك مرجنية ووان نخروانية لأن الله سبحانه بينهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال خويت على بهاني حالي أولياء كذلك أولياء كين. فرمي الذين آمنوا وكانوا يتقون كم جارة بي مؤمن بي مشرقنا بي دو هميجة بي تشي بي بي متقي بي. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله هلكس مؤمن بي تقي بي وقت الأخوة ترز بي وفرمي إشتكان إخوة جيب جيبك وحرامكان نكا وَبَرُوْ على عَلَى بَرْوَى هو ولي خوَيْتَ عَلَى ليست الولاية خاصة بطائفة معينة او أشخاص معينين لهم لباس خاص ولهم سمات خاصة او على قبورهم قباب وزخرف وزخرفات الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي الله بنص, بنص هذه الآية كما تعانين كالجوبرجي جي تايبتي لبرك كان يأخذ كان يجراون جوري كان بودر اسكردون على سر جوري كان بودر اسكردون بل كهمو خاوان إيماني كمت وخوي تعالى والولايات تختلف باختلاف الإيمان والتقوى طبعا ولاية دوستاتي لج الخواه فرقها ليش كوبويش هاي زور زور زور زوره زور هيا ما مناون ده كما يعني فرقه لا كانش فرق عن هاي لنيوان منهم من هو من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبورين نخير تبلا إلا فلان كسك نجراه ولا فلان جا أو, أو اللي خايت عليه تو شو زانيه واللي خايت عليه كذي الله تو أجد لا لا لا ناخه هبوه أجد لا عمل صالح هبوه أجد لا ويه خو أجد حتى واجبي له ما كاتا أو رجبته ناية كتو داوي ليك أي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره عليك سوى هيا تو سرو برشي تشوبيكا بجوبج بوتاو خلاوي توزاويو اگر اوهتما شاكي لدرگه هر کس بعد دري كا اور جي لواني او شخص بل خواي ابو خاطري خواتي خد فلاش تم بوككسر بويك لاي خو اون دريزيه بلا من لايتو ناينس لوانيتو هدرشيكي لوانيتو بلكا كمشي ام يعني الا شكلو شي فقد يكون الولي غير معروف ولا له مكان عند الناس والى خوايا بس خلقنا ناس خوأ كشي خلق اهتمامي بينعيا هذا منا حملناه ومن الناحية الثانية لو ثبت أنه ولي با مان أو وابكي. هو اللي بل ب بعدين وكمان أول يجبو أي رجيمان فيها وابكي ووو واجينك أي فإن هذا لا يعطي شيء من الروبوبيتي ولا شيء من حق الله حقنا الروبوبيتيات بكين بخوا وبكن ببروورد جان بكين بإله بمهلو بمعبد ب أو أو ج جائزنا كأبو إمام أو كأجل أول لأنه عبد لله محتاج لله عربي شو كه من عبد إخوان ما عبدش هم محتاج تعالى ولا يملك من الأمر شيئا بدزني لا يخلق ولا يرزق فليس المعنى أنه إذا كان وليا أننا نتعلق به سيرج دوك الميه هنا لا يخلق ولا يرزق لست جميع آياتكاني قرآن أم ببينها لكاتك عليك كسك دعوى أويك الكابو بل البلد تشتكي تخلخ اغر تو خالقي من اذرستان اگر خالقي جنين والله هوكم من مخلوقي شايزدي پرستانيد ك خلقي كردو الذي خلق چه شایستهی بخش کردنا چه شایستهی عبادت بکردنا چه شایستهی خوازلی بکردنا چه شایستهی اوی فرماشته کنی همهی برگو که شی تطبیقی به بی اوی تو؟ بس خواهی تعالا بیا لا خلق ولا رزق خلق کات نخر رزق ها نخر فلیس انه ایذا کان ولي آننا نت نتعلق بهی ولله بری ولي که وتشاگ عبادت که ابوخواهیت ایما خوشوا يستي كمان غلوب غلوب كين لا خوشوا يستي كمان أبوي بيجينا أو حق خواي بيننا نخر بنزل حاجاتنا به بنستغيث به ونطلب منه دعو كاركال ما لو دعو بكن ياخد هنائب وبرين يا داوي لبكين لأن الله قال إن الله لا يفسر أيش ركب به ويفسر ما دون ذلك اللي ميشا شيرج أو نجاور يا شيرج للدعوة شيرج <تصفح> للعبادة شيرج للتحكيم شيرج لله مواء ما أو نجاور يا خاقد له خوش قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا خويه غير فرميت ايو بس خو با فرست شريكي ب دعمني اسر كلمه شيئا كشيء يعني شي لازماني عليه يعني اشتكي زركم الشيء يعني حرشتك به حرشتك ولا تشركوا به شيئا ايوا هيك شي ما كان بشريك خو هيك اشتك شد حموشتك غيرتو حموشتك غيرتو كمخلوق حموشتك مخلوق شي يعني لا من الأولياء ولا غيرهم، لا غير الأولياء، لا غير الأولياء، لا صالح، لا ملائكة، لا يوجد أمره، فساد، أهل ضلال، أهل مال خاردن كذب، وفجور فسوق، زنا، شرب الخمر، يجب أن تكون تعالى إذا لماذا يجب أن يعطينا روانجي خوها البساردن بيه بيهان كوا توجيهات وارقرنو دستوريا وارقرنو ياسايا وارقرنو تطبيقي بكانو ليهان بترسن الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى خوال قد بمرازينيا فليس معنى قولي تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزون معنى أم أتأواني أنهم يملكون شيئا من الربوبيا واتلا برورة قادة إخوة تعالى اشتكان بدست للرزق للرزيلا أو بابتانا وأنهم ينفعون ويضر ياخ سودمان پیگانی، زرمان پیگان. سودمان پیگان اگر بیام پاراستین، زرمان پیگان اگر نیام پاراستین، نخیر وانی آل دستانیا. برو، برو دابنشا. تنها صل عبادتی خواهی تعالا بکد داوایی. هیچکس اگر اولیا ولا رسول ولا ملاکم کم زم زری کوپیگا، زری پناگا. اگر داوایم کی؟ اگر داوایم کی؟ ایش قاضی کوپیگا؟ نه والله. تنها آن نبی ک خوابی مسی و آنهم یعطون الشفاعت و آنهم و آنهم شرايت انا ادري تلبنوا ببداوان يمكن نخر فمن تعلق بالاولياء وطلب منهم الشفاعه وهم اموات او طلب منهم الاغاثه وهم اموات او طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم سيدي كبزان الشغله هر يكك تيوز ببيته خي حل واسه باولياء وداوان لبكا كاتوان مردون هنا ين بوبري داويتي كالبكا قضي chambo jeb jebka داوي اببك قضي ايشكلي ايشكاني jeb jebka أوليا فإنه مثل المشتكي الأول هش فرقينية لقال المش لقال أبو جهل فرقينية الذين قال الله فيم كأخال حقنا واتويت ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أولئك شفانا عند الله أو نشوانا ودانوا يعني لغير خوانا برست كشتق أقربنا بارست هيوان نحن تواني زرير يا بابغينيان بيان بدرسنا أو الله الله يعني شي. الله يعني زاني والله تعالى. لا فرقك الله؟ هم يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون أمانة لأن يم اعتقاد من ونية كأمانة. أستمن بل ميا عبد القادر خوزان مع عبد القادر إني خلقنا كردوا والرزق كسيجناية وإنما من أجل أن يجعلهم وسائط بيننا وبين الله. بز كينبا كين باء أي ودليل بين خمان وخوايا لأنهم أولياء شكو أنا دستي خوان أو أنا عبادتي أنظر كردوى ونحن مقصرون ونحن مذنبون يما ما كم تخيمن زور يا ما فهؤلاء بصلاحي مجايم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا أواناتين بو كاريكة كرديانا، بو منزله قدرك هيانا لله خواتي على، بوحلو بعيل لله خوا بدست يعني خصتو بو عبادة يانا، شكش فعت معن بوكن، إنجابه بزين خوات شو ردي على ته، والله رد عليهم فقال، خواي قرأ هل عاية كافر مي شيء سبحانه وتعالى عم ما يشتكون، باشيبو خوا، بلنديبو خوا، لو شركي وانيكن، كذا لو بوجشاك أنا كان امشي شركي انكن، ابوادا الاخوات بكرة يا نجلوا عن بكرة فسم هذا الشيء كن، خوا ناوي برد على سورة يونز آيات يجده خوانا بشرك فرمي سبحانه وتعالى عما يشركون قلت أشركوا ما أشركوا أشركوا شرك ينكر ديانا باله أماني أمرا وقال في آيات أخرى ألا لله الدين ألا لله الدين الخالص خوانا يبرد دينك خالص نبي خوى بو خواه ديني خالص يعني قال خالص نبي لا سطا نوت نوني نو بو خواه بكني وكاي بو خوامك خوقب لي ناسا خوقب لي من دونه اولياء والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا, إلا الله زلفا يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى. أنا بس في وستي تي تقدر يسكن في ونديك تقدر يسكن وساطة يقدر يسكن بين إخوان وإخوان نقبلن أو أولياء إخوان إن جا إخوان بمشتغلة قلمية وإلا فإنهم معتارفون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت. آنود خوا خالق خوا رازق خوا خلق الزندوقة خوا خالق أميرين. فيعتارفون بتوحيد الرموز تماما كما ذكر الله عنهم إيمانا بتوحيد الرموز هم آنود خوا يقدر يسكن وانما قصدوا بفعل هذا ووساطته لهؤلاء الصالحين عند الله فنذروا لهم اوانا ينهال اخوان زك بن ابيان اتو النذران بو انجاميا وذبحوا لهم حيوانا سرب الربو اوان واستغاثوا بهم هوالي ابو كذهانيان بوبردن بردن يا سيدي اشفع عند الله هي قرمته لا لا اخو شفاعتهم كيف هذا الذي يقولونه عند القبور الا قبر كان أمانيا انو هل هذا يختلف عما قالوا المشتكون من قبل الذين رد عليهم جل يقولون ان آية يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الذين رد عليهم, الله جل رد عليهم جل وعلا بي ان الله يقولون ان الله جل ان الله يقولون الله ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون دروزنن <تصفيق> كافرن. كافرن شونك خوايت بارو تعالى فرمي هر كسيه جغر غيري خوا دوابك كا كافرة هر كسيه غيري خوا دوابك شركي كردوه وأوك سانش كهذي بندروزن اللي برد لبروي أوانجول ل ل هناء أوانية وبد دواي أواني شوناين رقيا لما نكاتك كاتك دواي أنا وإذا حشر الناس وكانوا لهم عدان هم عبادتي مكافين هاي قراء فرمي لا يسمعونا لا يسمعون دعاءكم يعني بهي الشيء يجون علينا. أيقعد يوش عن لبي. ولو سمعوا ما استجابوا لهم. لا يسمع دعائهم. ولو سمعوا ما استجابوا له. لهم. كاتا دروكن قالن جو عن لمانه. وكافرين. حكم عليهم بالكذب. وحكم عليهم بالكفر. خوا بي على أوانات دروزني كافر. جاء كاتا غيري خوا بي دروزني كافر. خوا بي أما شاوري أَو خالك أناك إنك بناء السلفية سلفياتية كان بلا مرجئاً بلا مأجّن لما سلّي شركو من لما سلّي عذر بالجهل نية لشوي نخوي له لما ضاني خوي, خوي داريبين هشند دفاع عليه كان خابيع نالد دروزني كافر أنجلنا كافرني أنا كفرني. كافرني أخر نازانة نازانة شيا يعني كسر كهواري غيري خوي تبارك شخصية أشرك بالله سبحانه وتعالى. كاتوصف شريك. فيش او وما بيغمران بين. فيش بلوغ الرسالة. روك الإسلام فرمي الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد شيء. بعد بلوغ الرسالة. يعني او كفرك تعذيب لسر أدري بلوغ الرسالة. يعني كفرك هيا كتعذيب بس كافر. أو فيش بلوغ الرسالة. يعني بو بكافر. ألا أمكسة؟ تعذيب نادر أجرني زانية يعني بزن لنا زانينا كي تعزيبني أما شيءها يا وصفي كافربون ها بسريا ولا رجك محمد قرمه كسبب يا خوانة خاطبهش تعطيك هاتوا ولا دنيا شا إيه محكامي دنيا بس رأب تطبيقين كنايش شوين يجينا سرناكن دعابناكن وكل شيء محمد يقول رحمة الله رحمة خوا لبيوتي أو كصانى بيجم دعوي إصلاحي تو كهواري د كأوتشا كان امبیا و اولیان که دو حکمی انجام دادند، آنی هر کسی که به ناسرابی لسر شیرگ می‌دود، لسر کفر می‌دود. یعنی تو خوازد هنی پی گیشتو حق معذبه. حق پی آن گیشتبه، او خواهد تحقیق کرد. بلامثله هردو حالت دکبو ایمانی دوعان بودی. لهردو سوره یونس نزه نفس عن ذلك خویت علیه سوره یوزخی خائن داءني اللي يشرك ظلا تيك خلت فقال سبحانه وتعالى عما يشركون سماه شركا، خايت نا يبلش بشرك يانا دا وكردي غيري خوي نا بشرك وخي اللي وش خائن كده وخي تعال خازر لو لو خائن ترى كتوش شركي بوفيا بك، فالأولياء وعباد صالحون لهم قدرهم ونحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم جاليري على قدارن لو أنا كسانق بينهم أنا تشاني الرقي على الأولياء نخير. أو الليا إخويا يقول إيه عبد صالحن خوشمانون قدريان هي احتراميان هي وإقتداءان بكين في الأعمال الصالحة لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى بل مش دارين ناكين العبادة الله خوي تعالى ودهاي مكداوة الإخوين داولة والناكين نذرين بوخان نذر ناكين بوخان صلاة كين نجكين بوخان نج ناكين بوخان رجوعرين بوخان رجوع ناقرين بوخان حج كين بوخان حج ناكين بوخان وحرمه بهمان شو كاني تعبادة كاني تلتة وكل إنابوا لو استغاثوا لو بابتنا بوأوانينهاك بوخواك، فإن إنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عزوجل. أوان جوك إياهم محتاجين. فقران فقراء إلى الله تعالى عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله خواي جونا فرمي أي خالدين همطان على هذا عام يعني شيء هذا عام يعني يا أيها الناس هم خلقا قريته حتى بتجينه ينسش. همطان فقيرين بلا خواك يا سيادو من منبى لا استغواء، خوي والله هو الغني والحميد. بشهنا فرمه كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل. حمّو أم بنا وريتو أبني حمّي بلا ولا حمّي محتاجة حمّي أبدا ولا خوابك بما فيهم الأنبياء والرسل حتى أبيض مران حتى أبيض مرانو أنبياء بما فيهم الملائكة عليهم السلام. كلهم فقراء الله سبحانه وتعالى حتى ملاك كان فهذا مما يزيل اللبس لأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به أمش أو إشكالا رمانيا توا إشكال أنا عندك القرآن دليل أي كان بدليل ويتركون البعض الآخر هو آيات كشرح ما قال أو أن يتبعيه لأن يأخذون الآيات التي تمدح الأولياء أو آتانا عنو ورجل كمدح وليك وتثني عليهم وتوصف يانقا ومتحي يانقا ويتركون الآيات الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله او آيات أنا تركي كن كنبي بفلسطين أو أنا نبي بفلسطين لا غير خال من طلب من شيئا من وهم أموات فإنهم مشتقون كافر هركسة دعوة الليب كعلاقاتك وأنا مردود بوله وهم أموات ما بس تيجي تود دعوة زنجي وكاي مشتقنيت هذه كافلنشت مبره هذه يارمتين بة هو طبيعة وأنا بس كمرنا تواني يعني حتى إذا كنت تدور بها لأولادة حواري لأولادة أسفلان كذا قايلة ممن ليرة أو او أو أشهر شركة لا تدور بها إلا بيتواء لتوبة يعني تساوي لتوبة بزانة وتواناشيها ببسر كافر يتركون هذه فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى او اللو لو لو لو فلتكون عندك هذه القاعدة الشيخ فوزان الأدباء مقاعد للابي أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة والمنزلة عند الله، شنكته فضل الذهب، شنكته شاك كرامة الرز و منزله بعده بالله خوف ليس له من الروبوية شيء، لما عن شيء جني كسي كسيدروس كردو نخر رصد كذا نخر ملقي أودني أبدا زو نخر وإنه لا يدعى مع الله، قال بانك بانكرا، وإنه لا يكون له شيء من العبادة وهو لا يرضى بذلك. نبي به الشوايك عبادة أو كسران جانبى، وأو متقي خوشي أول ليش بو الرازيني أجر ولي إخواني بور رازية، أبدا بور رازنيا. فلاولياه والصالحين على الحقيقة، على الحقيقة لا يرضون بذلك. كي ولي إخواني أيا رازية وهواريب كي. طب اللي دعا أمرد يا الله الله بعشرة. الله نخر كرقل لخواه دواب لغير خواه دواب كي. الله يشريكك كرتوى. وين هنا عنه أشد النهي. ازور زور بشديدي نيل يكن انما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة انفسهم كي او طاغوتاني كخلشي بانكن بو يبان پرست انجم لسر چن بشي بشك ان ما جكا جك اتارسلن لغير خوي تعالى دستور ياسا دانينو خلق بقسيانك اونج بيدرنيان داوال خلق حتى بقسيانكن او او طاغتان أما اولياء الله فحاشاهم من هذا لا ارضون به ادي بومبينن يغولي خوامبينن بلولا من كخوجي تبي دس دسدز دس ببره من لهم ها خلشينا دسدز دس مبرن ورن عقوبه ايش كي بودابن اولي كي متقي قواله خودی پیغمبر خویا و علی الله علیه و سلم یا فرمی و الله فاطیمہ دزیبگادستیاب رام. هز ام طاعوتانیم را نه خوانی زنی و خوازعلما خوا جاییر خوا انجاد جماعتی کی زور جلوانی که محاوی او طاعوتانن یعنی پیانالنسی الله مسلمانه. آن رازینین کی هی؟ اصلا بس بزنم به هر مسلمانیک بلای ناو لفیت رتباق که که موحد بیوی خوا پرسته. بلای قرآن و کری آه لا شيء لا هو القرآن بوخادري هو كافر المكان يكثر بيد الله كافر لا بعقلش دفاع عليك <سؤال> يرضى به أولياء الشيطان هذا معنى قول الشيخ براسي أولياء أو أنا أولياء شيطان الأولياء أولياء الرحمن لكن أخطأ مع كلام الله لا أتناقض. لجعاب كابل من الزانم بكر تجعاب ديمو أزانم توهر آياتك بيني من اللي قاله آيات محكمانك خمبن باسكردي والله دجوار نين بهيشي واق آيات آيات الله وشينته وأن كلام الرسول لا يخالف كلام الله. سيب يا غماجي قصي خوان الله وش مخالف قصي خوانها كا فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض والتفسير بعضها ببعض وتفسير بعضها ببعض. أبيه ما آيات كان بقرنينه معناه آيات بآيات بكين معناه. هذه حديث رسول الله وإنسان الله سبحانه على فرمت وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه حتى اتضح المطلوب وهذا كما قال الشيخ كما فرمت الشيخ فرمت جواب سديد تجيب العناة به، أما جوابه جزء سديد جواب جوابه سديده يستباس ما قرد يعني الدم قبات كرب الرأس هل يقصي لك الله قردن سبارت بأمور الدين اذا كان هذا الشبهي هنا هربك كرتوكوا يجايبانوا، صباحات بع دعوى كردنو ولا شيء خوشايا، دعوى كردنو ولا قبر قبور نزل كردنو بعاني، أنا غير خوابو، بس هني قبلنا توكي، خوار راضي دينك يتجوري، اتره تاعه وراء بوت والله خطاب كي. كي أو علماء الله ضعيفة، تؤمن من ومن لم يحكم بما انزل الله هم الكافرون. توأجر دلد بر نبي الله الشرك والكفر والنيفق نايا القرآن بجبر عليه يا سا خلقك كانوا بس هذا فرزقه يا سا خلق أبي فرز بكرة قيناك فز شريعتي بكري. والله خوان الله والله خوا من لأنه مبني على كتاب الله فمن وفق له فوذ حظ عظيم أو كسي موفق به وأن جوابه برأس يعني بشريك الزور قوري دراوته لسعادة دناء آخرت وأما الجواب المفصل ودرس داته إن شاء الله سبحانك الله وحمده أشهد ولا لأستغفرك وتوبلي